أن محمداً عبده ورسوله وبعده ذكرنا قول الشيخ علو قهر وعلو الشان جل عن الاضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفيه هنا نتكلم عن العلو عن صفه العلو فقسم العلو هنا الى كنقذ ها كسمين قفر ها قسم العلو الى ثلاثة اقتن انظر الى قوله علو قهر وعلو الشان علو القهر وعلو الشان اللي هو علو القضي طيب أين الثالث ها استنى كذا له العلو الفوقية ده اللوه ايه يا جماعة علوه ايه ها علوه ازاي 재미je się ze فوق الخلق جميعا. وليس شيء فوق الله. سبحانه وتعالى عن ذلك. كما قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن، والظاهر فضره النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس فوقه شيء. وانت الظاهر فليس فوق فوقك شيء. اذا الله سبحانه وتعالى ذاته في جهة العلوم ذاته سبحانه وتعالى في السماء وهذا بخلاف الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان ما أدلة أهل السنة؟ ذكرنا أنها أدلة متنوعة منها اسماء الله تعالى التي فيها معنى العلوم كاسم الله العلي الاعلى المتعال فاصبح اسم ربك تدل عليه يا جماعه على العلوم وهو العلي العظيم تدل على وهو الكبير المتعال متعالي يدل على هذه الاسماء دل على علوه سبحانه وتعالى ايضا التصريح بانه استوى على العرش لانه من المعلوم ان العرش اين فوق السماء السريعة والله عز وجل استوى على العرش يعني على على العرش وارتفع هو في السماء فكل دليل فيه ذكر استواهي على العرش دليل على عليه على علوه سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كل هذه أدلة على أن الله عز وجل في السماء أي آية أي حديث فيه أن الله عز وجل استوى على العرش معناه أن الله تبارك وتعالى علي بذاته جاء التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده فقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ما الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى وفي السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل قال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظه قال له لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات وذين بانتجاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كانت تفاخر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام تتفاخر عليه عليهن بهذا الكلام. زوجكنا اهلي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات يعني ما زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الا وزوجها وليها اما الذي تولى عقد نكاه زينب على النبي عليه الصلاة والسلام هو الله سبحانه وتعالى الدليل على ذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فهي كانت تفتخر بهذه المذية وهذه القضيمة على زواج النبي عليه الصلاه والسلام زوجكنا كنا وزوجني ربي من طوق سبع سماوات وندل على ذلك كثيرا أيضا التصريح بأنه في السماء قال الله عز وجل امنتم من في السماء ان يسقط بكم الارض امنتم من في السماء ما فين يا جماعة؟ في السماء طيب قد يعترض معترض فيقول في ولا على وفي السماء ولا على السماء ها علم. طب لماذا قال في السماس؟ الجواد ان حروف القرن يروم بعضها عن بعض بارك الله فيه. قال الله عز وجل في اكثر من اين الله؟ قالت في السماء. طيب ممكن الجادة من اخطار. قال لها مدامة. قالت انت رسول الله. هو رسول الله لا. يبقى ما اخطارت في الثانية. انما قد تكون اخطارت في الاولى. صحيح. طيب ما دليل على انها كانت اجابتها في الاولى صحيحة. النبي عليه الصلاه والسلام لا حين قال اعتقها كمكافاه اعتقها فانها مؤمنه فاقرار النبي عليه الصلاه والسلام لها وانه كفاه على, على هذا دليل على اثبات العلوم لله عز وجل ولو كانت مخطئه في هذا الاعتقاد ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قوله عليه الصلاه والسلام ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كذلك التصريح بالعنديه هناك اشياء اختص الله عز وجل بانها عنده قال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتهم من هؤلاء الملائكه قال تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده من هؤلاء الملائكه ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم يرزقون وذكرنا حديث ابو جاهل عبد الله بن حرام حينما قال لو النبي عليه الصلاه والسلام ما منع قل الا وكلمه الله وتكلم من وراء حجاب الا لا كلمه الله كفاحا عن غير وصفه فقال كمن علي يا عبد الله وفي الحديث ان الله تعالى جعل ارواح الشهداء في حوافل طير غضر تأث انهار الجنة واطرف حول العرش هذا دليل ايضا على أن الله عز وجل السماء كذلك ان الله لما قدر خلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي ففي روايه كتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش فيه ان رحمتي سبقت غضبي ان رحمتي سبقت غضبي كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في من يطلبون العلم ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله عز وجل او ما جلس قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هؤلاء اين هم في السماء كذلك قلنا التصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب والطيب لا يكون إلا إلى أعلى وكذلك النزول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إن أنزلنا إليك القرآن إن أنزلنا إليك الكتاب كل كلماته اهتدى فتدل على الهداه لأن ينزل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل وكذلك الصوء لا يكون إلا من أسفل لأعلى وكذلك العروج تعرض الملائكة والروح إليه والعروج لا يكون إلا إلا من أسفل إلى أعلى فهذا كله بيان لإثبات إثباتي يا جماعة علو الذات، علو الذات. طيب هناك من يدعي ان الله عز وجل ليس في السماء وهو في الحقيقة قالوا ذلك يريدون تشريه الله عز وجل في زعمهم فهم يقولون لو اثبتنا ان الله عز وجل في السماء لاثبتنا له الجهة وكان محدودا بالجهة ونحن نقول نحن لا نثبت الا ما اثبته الله لنفسه صحيح؟ مش ده من الاسس فجرين الاسس التي يبنى عليها توحيد الاسماء والصفات هتحتاجها بها في كل مكان كل ما تجي تقرأ حاجة في الاسماء والصفات تحتاج لها بالقواعد كل انه لا يوصف الرب سبحانه وتعالى الا بما وصف به نفسه طيب الذي يصف شيء فيقول ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا قلب يصف العدم احسنت بارك الله فيه فهم بهذا يصفون الله عز وجل العدد يقولون لكن نحن لا نثبت له جهه ولا حيز نقول ونحن كذلك لكن اذا تفضتم بالجهة انه اليمين او الشمال او الامام او الخلف او تحت، فاننا لا نثبتها لله اما اذا كانت الجهة هي جهة الفوقية وجهة العلوم الذي يقال هذه الجهة هي فوق العالم كله فنحن نثبتها لله طب لماذا نثبتها لله لأن الله عز وجل قال في كتابه وهو القافر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده خلاص فوق, فوق اعترض علينا اعترضار من القرآن يقولون ان الله عز وجل يقول وهو معكم اينما كنتم معنى اينما كنا معنى في المساجد معنى في الابنيه معنى هكذا زعمهم والاجابه عليهم يسيرة نقول لهم اولا المعيه هنا معية علم وهو معكم اينما كنتم يعني وهو معكم بعلم قالوا انتم تزورون وتحرفون هو قال وهو معكم لماذا تقولون هل هنا معيه علم. من اين اديتم بهذا نقول لهم هذا مما تستطيعه اللغة ولا يستلزم ان اقول لرجل انا معك انني معه بذاتي مثال يا جماعة الشاعر وهو يعني يتكلم مع نفسه واخر ذاته احاتيس فيقول مثلا صيرت مع القمر صيرت مع القمر لو واحدا صيرت مع القمر حد يستطيع ان ينكر عليه حد يمكن يقول له ازاي صير هو تطلعت فوق لان القمر فوق انت تحت لكن ما احد ينكر عليه لان لا يستلزم من المعية. ها؟ معيه الذات بدليل ايضا رجل في فرنسا مثلا وزوجته هنا في مصر فنقول ما زال الرجل مع زوجته ده هو وهي في مصر طب ما معنى ما زال الرجل مع امرأته ما زالت في أصمته عقد الزوجية لم ينتهي لو أحد يقدر ينكر عليه ما أحد ينكر عليه ليه بقى قالوا أن المعيه معيتان معيه خاصة ومعيه عامة وهذه غير هذه ايه الدليل على الكلام ده الله عز وجل قال وهو معكم اينما كنتم يقصد المؤمنين بس ولاقصدوا الكل مؤمن وكافر تقدر تقول انه معنا نحن معشى المسلمين وليس مع الكافرين؟ اقدرهون ايه اللغذة يا جماعة؟ Okay? الله ثالثهما ان الله معنا المعيه هنا معيه التاييد والرعايه والنصره هل ها هذه المعيه مع الكافرين ايضا لا المعيه اذا قلنا انها معيه عامه فهو مع جميع الخلق بعلمه محيط بهم سبحانه وتعالى اما اذا قلنا مع اي خاطئه فهي مع اي تاييد ونقص ورعاية وعنايه خلاص يا جماعة يبقى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم هذا هو العلم هذا هو الايه العلم قال الله عز وجل بل الاخر لهم. ألم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نزوة ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء ايه, إيه؟ عليه ايضا الرد على هذا الدليل سهل وهين نقول لهم ما يكون من نجوى ثلاثه الا وهو معه ايضا لا يستلزم يستلزمعيه الذئب اول دليل بداية ذلك لي الم تعلم الم ترى ان الله يعلم يبقى على الإيه؟ على علم وفي نهاية الآية إن الله بكل شيء إيه؟ لا فلاف تكلم عن العلم وعلم الله عز وجل في كل مكان لان الله عز وجل لا يقفى على أي شيء لا في الأرض ولا في السماء لا فلاف في الأرض ولا تحت الأرض وهذا لا خلاف ان الله عز وجل عموا شامل كل الامكنة طيب يا جماعة دليل تاني مرض عليهم انتوا بتقولوا ان الله موجود في كل مكان اي نعم نقول ذلك لان البدع يعني قال موسى عليه السلام لربه رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وفي بعض الاحاديث الصحيحه وفي ان انس بن مالك كان اذا قرأ هذه الايه يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلما تجلى ربه للجبل هكذا يعني لم يتجلى تجلي كامل سبحانه وتعالى فما تحمل الجبل جعله ايه دكة فطب لو هو في كل مكان زي ما انتم بتقولوا مش كان كل حاجه تدكت ايه يا جماعة مفهومه دي ولا مش مفهومة مش مفهومة, مش مفهومة يعني تجلى الله سبحانه وتعالى على الجبل ماذا حدث للجبل جعله دكة مش كده طب لو علموا معانا بقى في كل مكان كما يزعمون لقد كل شيء دكت ولا لا يبقى دليل ولا لا على بطلان كلامهم اضيفوا بقى الى هذه الاذلة وهذا الكلام كل ما قلنا من إثبات العلو لله وأنه في السماء وأنه فوق العرش وأنه مستوى على العرش وأنه فوق الخلق يبقى لتأتي بهذا الدليل وتقول وهو معكم اينما كنتم وتقول أن الله في كل مكان وهذا هو الدليل لإذنما سألت نفي العلو يا جماعة مترتب عنها نفي حانات كتير طبعا انا هاديكوا تقراوا الاحاديث اللي تثبت العلوم والاحاديث اللي اللي فيها اثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش واقوال الصحابه واقوال التابعين الذين يعني نقلوا ان الله عز وجل في السماء والاثار عن الصحابه والتابعين كثيره في اثبات ان الله عز وجل في السماء وانه لن يخالف في هذه المساله الا اهل البدع لكن مساله العلوم هنا مترتب عليها امور اخرى زي استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش الرحمن على العرش التو احنا قلنا من العرش فين يا جماعة؟ في السماء وطالما استوى على العرش يعني ايه هو في السماء توقع العرش هم عايزين ينفوا الكلام ده كله فيقولوا ايه لا ما فيش حاجه اسمها ايه عرش اصلا والاتواء ده مش معناه العلوم شوف مترطب عليه كم مثالك الله له صفه العلوم نعم طيب ما تقولون في قوله تعالى الرحمن على العرش التوى الرحمن على العرش فيها مثال فوقت ذكرون ان الله عز وجل متصل بصفة وعلى هذا ينكرون الاستواء. انهم لو اثبتوا استواء الله عد وجل بمعنى علوه وارتفاعه على العرش. يذكروا يثبتوا ايه? العلو. يعني من المعلوم ان العرش اين العرش? في السماء. فانكروا العرش. قالوا مش هيسمع عرش. العرش ده معناه ها? الملك. خلاص يا جماعه طيب كانوا الاستواء ذلك بمعنى الاستيلاء طيب يا جماعه الاستيلاء العرب لا يعرفون الاستواء عن الاستيلاء الا اذا كان عن مغالبه ومنازعه يعني منازعه بين الملك فلان والملك علان تحدث المشاجره تحدث المخاصمة، تحدث المعارك الملك الذي ينتظر يقال له استولى خلاص استولى فلان على ملك فلان هذا يتبق على معنى الاستواء الله عز وجل ليس له منازع. صحيح يبقى مسألة ان الاستواء بمعنى الاستلاء خطط بين العرب لا يقولون على الاستواء انه الاتلاء طيب هم يستدلون على, على ان الاستواء هو الاتلاء ببيت شعر يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مطرا استوى بيشروب؟ قال استوى هنا بمعنى استولى اولا يا جماعة احنا لا نتدل بالشعب في اثبات معنى شرعي الا ان كان هذا الشعب من اشعار العرب بالجاهلية او الاسلام الى ثلاث مئة تقريبا لثلاث مئة عادي يا رقم تبارك الله فيك لاني كل ان اخر الصحاب مئة او مئة وعشرة اما بعد هذا التاريخ بد يعني لا يحسنون العربيه فكانوا يدخلون يعني كلمات خطط طيب يبقى لابد ان نقول او لابد ان يقول هذا البيت من الشعر ينطبق عليه هذا الشرط هم ينسبونه للاخطب الاخطب قد جميل لكن الاخطب لم يصح اليه نسب هذا البيت يعني ما فيش دليل على ان هذا من كلام الاخطب يبقى كلام كده هو مستقيم وهذا الاكتشاف باطل طيب على افتراض انه من قبل الابطل العلماء بيقولوا ان عقده بهذا كان نصرانيا والنصارى كما تعلمون ضلوا في باب الايه لبس حتى المخلوق الخالق مش كده وبعضهم يقول انه متصف بصفات المخلوقين فانه يلد ويولد وياكل ويشرب فحتى بهذا بهذه العقيده ممكن ان نستدل من ورائه هذا لا يكون ابدا اضافه الى ان هذا الاستدلال ينبغي اولا ان يكون من القران والسنه وهما المصدران الاساسيان في الاستدلال طيب تعالوا نشوف 對 hey, hey. يعني ايه قاصدة الثمان خلاص تعالوا بقى ايه نشوف استوى على استويتم على ظهوري يعني ايه يعني ايه برضو صعد او على اذا علوتم على الظهور او صعدتم على الظهور فقولوا هذا الدواء خلاص يا جماعه يبقى بمعنى ايه على وارتفع صح كده والتقرب استوى على سوقك النبات يستوى على ايه على سوقك خلاص يا جماعه على ولا واستوت على الجودي دي دي, دي. فينا استوى تعالى يعني ايه? فالله هو يعني على على الجودي. ما مفيش يا جماعه ابدا كلمة استوى بمعنى استولى. حديثه يجيب لي اي ايه اي حديث. فيه استوى بمعنى استولى لا يوجد. يبقى بطل الكلام هؤلاء. انتم قلتم. الدولة. والعرب تقول الاستواء لا يأتي بمعنى الاستلاء الا اذا كان عن مغالبه هل هناك من يغالب الله او ينادع ما احد طيب هذا البيت من الشياء الذي يجهل من قرره ممكن نستدل ونطرق القرآن كله قرآن كله امامكم ليس في كلمة استواء بمعنى استولاء في الحالات دي برضه يا جماعه اكبروا العرش اولا احنا عندنا العرش وعندنا الكرسي سبتين ولا لا يا جماعه ها والعرش غير الكرسي ولا هما الاثنين واحد ده دليل ايه الدليل عندك ادله بحث صغير كده تجيب لنا من الادله اللي عندك في الكتاب ان الكرسي غير العرش بايمان يا عبد الله بن عباس تدير الملك تدير الملك والكرسي موضع قدم الرب يقولوا ايه في العرش قالوا لا ده العرش ده جماعة جماعه كنايه او مجاز عن الملك هل نسلم لهم ولا لا نسلم لا نسلم لماذا ربك. فوقهم يومئذ ايه من ثمانين. خلاص? طيب. ايه داني? ارفي الحديث بتاع الصعب فأو فاكونوا اول من ابيق فاذا بموسى ممسك بقوائم ايه? بقوائم العرش. بالله عليكم هل ممكن العرش? يكون معناه الملك وهو ليه طوائف ممكن الممكن ممكن ان يحمل الملك ها الملك الملك ولا الكلام ده على العرش ويحمل عرش ربك مش ملك ربك فهلا طب ما ربنا صحيحة علمانش ليه ملك ربك فهذا من التحريف معه. قالوا دليل على الكلام ده ان العرب بتقول ايه? العرب يقولون مثلا يعني هلك عرش قلان. يعني ايه هلك عرش قلان? يعني ذال ملك قلان. او هلك ملك قلان. نقول له نعم. هذا صحيح في اللقاء. لكن ايه? عرش. بما نقول وطبعا اذا اغتصب العرش اللي هو سليع الملك فهذا دليل على دول اللي ايه? الملك كله. يعني النهار يا جماعة انا دخلت لحد قصر الملك وخدت الكرسي بتاعه. ده دليل على انه ملكه زال ولا لا? ها? يبقى ما من ملك الا وله ايه? وله عرش ولذلك ولذلك نقول هلك عرش كلان يعني ذال ملكه. لاني زوال العرش دليل على زوال الملك. شكرا? واعظم دليل على زول الملك ان الخطم يصل الى عرش الملك سرير الملك. خلاص? يبقى اذا نقول انه في اللغة اذا بلان هلك او هلك عرش بلان فهذا ليس بدليل لكم. لانه ما الملك الا وله عرش. فاذا سقط العرش سقط الملك. فهنتو دي ولا تاني يا جماعة? زي مثلا لما اجوا اتكلموا على الوجه. انا وربنا سبحانه وتعالى عبر عن الذات بالوجه خلاص? واستدلوا بيخلوا لكم لكم وجه واجه وابيكم. مش كده? طيب. يخلو لكم وجه وابيكم. يخلو لكم ابوكم. مش كده? انا معاكم. لكن ابوهم ده كان من غير وجه، اجيب يا جماعة. كان بواجه ولا من غير وجه يبقى يخلو لكم. ذاته وابيكم والمتضمنة اللي ايه? المتضمنة الوجه. هواجه. صعب دي? اه. طيب كلما يغربوا المسألة دي. لما انكروا العلوم وقعوا لا لهم من انكار للتواب ومن انكار العرش. اي سؤال يا جماعة? طيب واضح? ها? واضح ولا مش واضح? طيب احنا عندنا دلوقتي العلوم. ساد العلوم يا جماعة مسئلة عظيمة في العقيده ولذلك كل فيها مؤلفات. مؤلفات حتى قرصة. امام هذا الكتاب الى مقتصر كتاب علو وهو مليء اولا بالايات الواردة في القرآن ثم الاحاديث ثم اقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة. اه تركي تقول وهو الذي في السماء الهن وفي الارض الهن هل يتنافى مع ذلك نقول لا? اي هو الذي في, في السماء المعبود وفي الارض الاله يعني يا جماعة. المعبود. وهو الذي في السماء اي اله وإله السماء. والله اهل السماء. مش كده? وبالارض ايضا اله اهل الارض. هذا الكلام فيه تحريك يا جماعة? ابدا. وهو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود. اي سؤال يا جماعة? طيب. واضح يعني?